والكافرون لهم عذاب شديد ولو بتق الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بطير وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنط وينشر رحمته وهو الولي الحميد ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بس فيهنا من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير